هذا يسأل أن يقال هل يجوز أن يقال للأديان الأخرى أديان سماوية؟ نعم بالذات النصرانية واليهودية هذه لا نقول عن النصرانية وعن اليهودية ولكن نقول عن أهل الكتاب اليهود والنصار أما النصرانية واليهودية كيف نقول عنها دين؟ والله جل وعلا قد رد على أصحابها بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فالنصرانية هذه محرفة واليهودية محرفة ولكن دين اليهود الأصلي الذي أنزلت به التوراة ودين النصارى الأصلي الذي أنزل الله به الإنجيل هذا دين سماوي فلما حرف أصبح من الأديان المحرفة